Sto, się w tym momencie,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 قاف والقران المجيد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب ا اذا متنا وكنا تراب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 تبصيرته وذكره لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات فأنبتنا به جنات حب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزق للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم لوحوا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 قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما غماءنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد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 قلب من منيب ودخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من هم أشد منهم بطشا وكم أهلكنا قبلهم من قر هم أشد منهم بطشا فنقضوا في البلاد هل من محيص وكم أهلكنا قبلهم من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 فذكر بالقران من